وويل للكافرين من عذاب شديد الذين استحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبلغون عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا رسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وإهدي مي يشاء وإهدي مي يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم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 ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لا زيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرو أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُ الَّذينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَالَّذينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاهِدٌ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 قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمر على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطة إلا بإذن الله وعن الله فليتوكر المؤمنون وما توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى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 يوفق مما رزقناهم سرا وعالانية من قبر يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء وَمِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ دَائِبًا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا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 لَهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوادٍ غَيْرِ ذِرَاعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَجَعَلَ الْأَفْضَدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِيَ لَهُمْ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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا عِندَ اللَّهِ وَيَكْرُمُونَ وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْ مُلْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل